أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد 22. 23. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 28. 29. 29. 30. 30. 30. 31. 31.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 وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا هُمَا اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّ إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا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 تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم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 وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوا dan dulu ke Jannah. Dia berkata, Ya, layaknya orang yang mengetahui apa yang telah Allah ampuni dan menjadikanku dari orang-orang yang kasih, dan apa سَمَاءٌ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يا حسرة على العباد ما يأتي Denganu bhiya stehzioon. Alam yarukam ahlekna qablahum min alqurun. Annahum ilayhim la yarjioon. Wa in kullu lama وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حببا وأخرجنا منها حببا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أ فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون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 ما ينظرون إلا صيحته واحدة تأخذهم، تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصيته ولا إلا أهلهم يرجعون. في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا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 ادْئِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَاعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ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 تختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.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 وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَطُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا لينذر Siapa yang pernah melihat orang yang hidup dan menutupkan perkataan kepada orang-orang yang berdosa? Atau mereka tidak melihat bahawa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 دُمْ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ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 Wahyu b Kelihatan Aliim Al Ladi J G L K M N Shajar Al A H B R N A R F I D A A N T U الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أي يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما.